لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُتِلْ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ لَّعَلِّي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 ما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا اتوكل عليها واهوش بها علا غنمي لي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واطم يدك إلى جناحك تخرج بيطاء من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 يَسْأَلُ قَوْلِي وَجَعَلَ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيراً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 ان يقذف فيه في التابوت فقذف فيه في اليم فيلقه اليم بالساحل ياخذه عدو ل وعدوه والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عينه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 انه طغى فقول لا لهم قول لين لعلهم يتذكروا او يخشى قال ربنا اننا نقاف ان يفرط علينا او ان يطغى قال لا تقف إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأْفِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبَهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ قَالَ فَمَا رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي آتَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ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 وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَقْرَجْنَا بِهِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إن فِي ذَلكَ لآيَاتِ لِأُولّهَا مِنهَا قَلَ قَناكُم وَفِيهَان وَيدُكُمْ وَمِنْهَ خرِدُكُمْ تَغَةًَ أُخْرى وَل قَدَأَ غَنَهُ آيَاتِنَا كُلهَا فَكَذذبَ وَأَبَ قَالَ أَنِ اتَّنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنِكَ مَوْعِدًا فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنِكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نحن ولا أنت مكانا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النّاسُ ضُحًى فَتَوَلّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِطَكُم بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَثَرُوا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المسلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما وَإِنْ مَا إِنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوهُ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى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 بِرَبِّهَا عُرون وموسى قال أأمنتم لهم قد بلأ أم آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحف فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبن لَكُمْ فِي جُزْءٍ نَخْلٌ وَلَا تَعْلَمُ وَلَا تَعْلَمُ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ لن عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فاقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا قضايانا وما أكرهتنا عليه من والله خير وابقى انه من ياتي ربه مدرما فان له جهنم فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياته مؤمنا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْمٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّاهُ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابِسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَاتْبَعْهُمْ فَارْضَ عَلَىٰ فِرْعَوْنَ وَبَنِي إِسْرَائِيلَ فَغَشِيَهُم مِّنَ اليم ما غشيهم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 وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَهُمْ أُولَئِكَ عَلَاءَ اتَّلِي وَعَدِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَاهُ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِي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 قالوا ما اخلفنا موعدك بما لكنا ولكن ما هم ملنا اودارا من زينه القوم فقذثناها فقذثناها فكذلك القى السامري فاخرج لهم ما جاءَ دَلَّهُ قَوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَاؤُكُمْ وَإِلَاؤُ مُوسَى فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ قَوْلُهُ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مَنْ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 قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضلوا أَلَّا تَتَّبِعَنِي أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي قَالَ يَبْنُ أُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبرت قبطة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا سَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَائِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنْ يُحْرِقَنَّهُ لَنْ يُحْرِقَنَّهُ لَهُ فِي الْيَمِّ نَسَبًا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنۢبَآءِ مَا قَدْ سبق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 وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو بؤمن فلا يقاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا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 فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَذْبٌ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تُخْرِجَانِكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَن لَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَغْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى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 وعصى آدم ربه فغواه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم من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 قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَالِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ الْيَوْمَ تُنسَى وَكَذَالِكَ نَجْزِي مَن أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ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 ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل قلوع الشمس وقبل غروبها وَمِنَ الْآلَئِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَقْرِفًا نَهَارًا لَّعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا زهرة الحياة الدنيا لنستنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى قَالُوا لَوْلاَ يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الأُولَى وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقَرْيَةِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونحزى قل كل متربص فتربصوه